بسم الله الرحمن الرحيم أين وصلنا في الصرف حتى نصل إلى مكان مناسب أخذنا تنبيهات يجوز الإضغام والفك في مسائل نذكر منها ما يلي الاولى في مكان المثلان فيه يا لازم تحريك ثانيتهما الثانية في مكان المثلان تاء في وزن افتعل وما تصرف منه الثالثه في المضارع المضاعف بشروط بشروط اربعه يجوز الفك والادغام الشرط الاول ان يكون مجزوما فالمرفوع لا يفك اضغامه. الشرط الثاني ان يكون جزمه بالسكون فالمجزوم بحذف النون لا يفك اضغامه. الثالث الا به ان لا تتصل أن لا تتصل به نون التوكيد لأنه إذا شرط الفكر إضغام أن يسكن الثاني أن يسكن الثاني فمع سكون الأول إما أن يحرك الثاني لالتقاء الساكنين وإما أن يفك الادغام لأن الثاني قد سكن فإذا اتصلت به نون التوكيد مع يبنى معها على ماذا على الفتح يبنى معها على الفتح فإذا بني معها على الفتح انتنع الفك التي اتصل به نون النسوة لأنها إذا اتصلت نون النسوة لزم لزم اسكان الثاني فيفكر ادغام نزوما اوضح لكم هذا على سبوره تبه عندنا الفعل مثلا يشاق الفعل يشاق ما أصله ما أصله قبل الإضغام يشاقق مثل يكاتب يجالس أصله ماذا يشاقق حصل الإضغام اجتمع مثلان متحر اجتمع مثلان متحركان في كلمة توفرت الشروط حصل الادغام، فقيل يشاق قيل ماذا يشاق فإذا كان مرفوعا يشاق القاف الثانية هذه ستكون متحركة أم ساكنة تابعوا معي القاف الثانيه في يشاق اذا كان مرفوعا ستكون ماذا متحركه فاذا كانت متحركه اجتمع مثلان متحرك متحركان وجب الادغام واذا كان منصوبا لن لن يشاق القاف الثانيه هذه ايضا ستكون متحركه أم ساكنة تحرك بالفتح لأنها منصوبة بماذا؟ بلن لن يشاق فيجب الإضغام لأن المثلين متحركان جواز الوجهين في الجزم لم لم يشاه أصلها قلنا يشاقق يشاقق إذا دخلت عليها لم يشاقق إذا دخلت عليها لم نعم ها نحتاج إلى أن نسكن ماذا القاف الثاني بسبب الجازم فنقول لم يشاقق لم يشاقق رسوله لم يشاقق سبيل الحق القاف الثانية ما سكنت للجازم طيب يشاق هذه لماذا فكت فكت اعتدادا بماذا بعارض الجزم اعتدادا بماذا بعارض الجزم الجزم عامل الجزم دخل فاعتد بعارض الجزم فسكنت القاف الثانيه لم يشاقق اعتد بعارض الجزم لو لم نعتد بهذا العارض وقلنا يشاق برؤى يشاق بقافين القاف الأولى ماذا ساكنة والثانية ها الأولى ساكنة والثانية متحركة لو لم نعتد بالعارض هذا فقلنا هذه يشاق يشاق إنما فككنا القافين لأن القاف المشدده بماذا بقافين لما إذا لم نعتد بعارض الجزم هكذا ستكون لم يشاه هذه القاف الأولى ساكنة والقاف الثانية ستسكن للجزم ما الذي يصير ها يلتقي ساكنان يلتقي ساكنان إذا التقى ساكنان الآن إذا اعتددنا بعارض الجزم فان سنجعل القاف الثاني الساكنة على حالها، وسنحرك الأولى فنقول لم يشاقق. إذا لم نعتد بعارض الجزم سنقول لم هذه هذا العارض لم نعتد به. سنقول التقاء ساكنين، فوجب التخلص من التقاء الساكنين بتحريك أحدهما. والذي سيتحرك هو الثاني لأن تحريك الأول هي الصورة الأولى فالذي سيتحرك الثاني وما هو الأصل في التقاء الساكن ان أن يتحرك بماذا؟ بالكسر فتصير لم يشاق لم يشاق رسوله من إن جاءت الكسرة لم يشاق رسوله من التقاء الساكنين أي ساكنين القاف الأولى ساكنة والقاف الثانية التي سكنت بسبب الجزم انتقى ساكنان فحرك الثاني بالكسر لم يحرك الأول لماذا لأن تحريك الأول هو الصورة الأولى وتحريك الثاني الساكن الثاني هو الصورة الثانيه فاذا لم يشاق فيها وجهان كذلك من يرتد من يرتد اصله يرتد اصلها ماذا يرتدد هكذا ام لا يرتدد اذا ادخلت عليها لم يرتدد هذه اذا لم تعتد بالعرض تقول ير تدد تشكل الثاني هذا بسبب الجازم اذا اعتدت تتد بالادغام فتقول يرتد لم يرتد كيف اصلها اصلها لم يرتد تد بدالين الدالة الأولى ساكنة لماذا؟ لأنها الحرف الأول من الحرف المضغم والدالة الثانية ستسكن بسبب الجازم الدالة الثانية ستسكن بسبب الجازم التقى ساكنان فنتخلص من التقاء الساكنين بتحريك الثاني في هذه الصورة لأن التحريك الأول صار هو الصورة الأولى فنقول لم ير تد لم ير حركنا الثاني بالفتح للخفة ويجوز لم يرتدي حرك الثاني بالكسر لماذا؟ على الاصل في التقاء الساكنين كم وجها في هذا؟ أنت تقول لم يرتد لم يرتدي لم يرتد لم يرتدي سيأتي أيضا معنا الفعل يشد يشد اذا فككنا الدال هذه هي بدالين الاولى ساكنه والثانيه ماذا متحركه فاذا دخلت ادخلت الجازم لك ان تعتد بالجازم هنا فتقول لم يشدد هذه اللغة الأولى يشد لم يشدد اللغة الثانية تقول لم يشد بدالين ساكنين الأول ساكن لأنه الحرف المضغم في مثله والثاني سيسكن بسبب الله التقى ساكنا وجب التخلص من ماذا؟ من التقائهما بتحريك الثاني لأن تحرك الأول هو لم يشدد تحرك الأول هو لم يشدد نحتاج أن نحرك الثاني بأي شيء سنحرك الثاني بأي شيء إن فتحنا فالفتح بي... لماذا للخفه، وإن كسرنا فالكسر على الأصل في التقاء الساكنين ويجوز أيضا الضم اتباعا للضمة التي قبلها فتقول لم يشد ولم, يشدي ولم يشد ولم يشد لم يشد لماذا فتحت تقول التقى ساكنان ففتح ها للتخفيف, للتخفيف لم يشد التقى ساكنا فكسر الساكن الثاني تخلصا من التقاء الساكنين لماذا كسر على الأصل في التقاء الساكنين أنه يكون بالكسر لم يشد اتباعا لماذا للضمه هل يرتد فيها الثلاث اللغات ير... لم يرتد لم يرتدي لم يرتد هل فيها الثلاث اللغات أم الاتباع مفقود الاجتماع الفقود اين الضمه هل هناك ضمه قبل إذا الضمة مفقوده كم وجها فيه الفتح تخفيفا والكسر على الاصل في التقاء الساكنين إذا يشد عند اضغامه كم صوره لك على التفريع والتفصيل كم صوره ثلاث مع بقاء الاضغام وواحده في الفك في الفك فتقول لم يشدد هذه بالفك لم يشد لم يشد لم يشد أربع وإن لم تكن هناك ضمة كم تصير تتقلص إلى ثلاث الفك والفتح على التخفيف والكسر على الأصل في ماذا في التقاء الساكنين على الأصل في التقاء الساكنين فإذا جاء شخص يعرب لم يشد لم يشد زيد الحبل هاتي يقول كيف يشد مرفوع قبله جازم الجواب تقول لم حرف جزم يشد فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون وعلامة جزمه السكون وضم اتباع لما قبلها تخلصا من التقاء الساكنين واضح هذه الضمة ليس ضمة الفعل يشد قبل دخول الجازم ما اعراب يشد زيدا الحبل يشد فعل مضارع مرفوع على رفعه ماذا الضمه لكن لم يشد لم يشد فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون وفتح لالتقاء الساكنين بالفتح تخفيفا حرك بالفتح تخفيفا ويشد مجزوم على جزمه السكون سكون مقدر وكسر على الأصف لالتقاء الساكنين لم يشد مجزوم عن جزمه سكون مقدر وضم إتباعا لحركة ما قبله نعم نعم يا سعيد طيب إذا هذه هذه ما يتعلق بماذا اوجه المضاعف هذه فائدة تزيل عنك إشكالا وهذه الفائدة هي من أوائل الفوائد التي جعلتني أدرس الصرف في دماج حين كنت في أوائل أنا أيام الشيخ مقبل رحمه الله جاء معلم من الشام أو العراق وكان يدرس بعض الإخوة فكان يشكل علي لم يشد جازم اين المجزوم؟ مش جوم كيف هذه منصوبه لم يشد هذه مرفوعه كيف الان عندنا لم حرف جزم ويشد مرفوع لم حرف جزم ويشد منصوب فاعطاني هذه الفائده ان هذه فيها اربع صور الفك والادغام بالأوجه الاوجه الثلاثه ان كان قبلها ما يتبع عليها طيب قال إذن طيب الآن الفائدة بارك الله فيكم هذه الأوجه الآن الثلاثة الأوجه الثلاثة هذه لم يتصل بهذا الحرف المضغم نون التوكيد لأنها لو اتصلت نون التوكيد ركزوا الآن معي حتى تفهموا لماذا عند اتصال نون التوكيد يمتنع الوجهان إذا اتصلت نون التوكيد نون التوكيد نون التوكيد الثاني سيكون قابلا للاسكان والتحريك أم سيلزم وجها واحدا مع نون التوكيد ماذا ي... الفعل المضارع ماذا يصير له يبنى على الفتح سيلزم ماذا حركه لازمه بناء على الفتح اذا بني على الفتح معناه الاول سيضغم فيه الاول سيضغم فيه لان الاول ساكن ساكن سيضغم فيه معنون النسوة نون النسوه يسكن ها. لم يذهب نا لم يذهب نا. نون النسوة يسكن آخر الفعل المضارع مع هاملا يسكن ضمير رفع تحرك يسكن يسكن لزوما ما فيه إلا وجه واحد فيمتنع تحرك الثاني لماذا امتنع تحرك الثاني لأن نون النسوة لا بد من إسكان ما قبلها ما الذي بقي لا بد إذا امتنع تحريك الثاني، هل الأول سيبقى ساكناً أو يتحرك؟ ها. امتنع تحريك الثاني. الثاني هذا حرفان ساكنان. الثاني امتنع تحريكه. لازم ما إسكانه. سنرجع. ما هو الذي سيتحرك؟ ما هو الذي سيتحرك؟ درس شكله سيتحرك ويمشي. ما هو الذي سيتحرك؟ الأول. الأول سيتحرك. إذن. مع نون النسوة لزم الفك لزم الفك لماذا لزم الفك لان القاف الثانية لازم من سكونها فيلزم الفك يتعذر الادغام الادغام في مثلين متحركين وهذا المثل الثاني لزم السكون اما في نون التوكيد الثقيلة المثلان متحركان نون التوكيد لا بد ان يتحرك الثاني امتنع الفك ففي نون التوكيد يمتنع الفك وفي نون النسوة يمتنع الإضغام نعم يا وليد كيف؟ لماذا خسر الجزم بالسكون؟ أحسنت فائده جميلة أيضا أو سؤال وجي لماذا خسر الجزم بالسكون؟ الان قلنا لم هذه اين ستؤثر؟ في آخر الفعل لم هذه تؤثر في القاف من يشاقق في الدال من يشدد في الدال من يرتدد لم أثرت في ماذا آخر الفعل لكن لما تقول يشد يشد لم هل أثرت في آخر الفعل أو أثرت في النون أصرها يشدون أصرها ماذا يشدون فلما جاءت لم هل لها تأثير على الحرف المضاعف؟ لم هل لها تأثير على الحرف المضاعف؟ ما لها تأثير؟ حرف المضاعف على حاله، على حاله. تأثيرها بحذف النون وبين الحرف المضاعف والنون ضمير الرفع الذي هو الواو أو الألف أو ياء المخاطبه فلذلك بقي الادغام على حاله لتوفر شرطه، لتوفر شرطه. طيب. طيب نقرأ هذا فقط. قال الرابعة أمر المضاعف بشروط ثالث ثلاثة أن يكون مبنيا على السكون، أن لا تتصل بهنون النسوة، أن لا تتصل بهن، أن لا تتصل بهنون التوكيد، أن تتصل بهنون نون النسوة. الأمر مثل المضارع المجزوم تماما. الأمر مثل ماذا؟ المضارع المجزوم على ماذا يبنى الأمر في النحو؟ يبنى على السكون؟ على ماذا يبنى؟ على ما يجزن به ماذا؟ مضارعه لأن العمل فيه كالعمل في المضارع المجزوم ولهذا جاز في أمر المضاعف الفك والإضغام بالشروط الموجودة في ماذا؟ في, في المضارع المضاعف ما الذي خرج من هذه الشروط أن يكون مجزوما؟ لأن الأمر مبني ما هو مجزوم؟ لذلك قال أن يكون مبنيا على السكون فان بني على حذف النون لم يفك كما أن المضارع إذا جزم بحذف النون لم يفك لا تتصل بهن التوكيد لا تتصل بهن النسوه فمن الفك قوله تعالى واغضض من صوتك ومن الادغام قول جرير فغض الطرف فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا ما هو الشاهد غض الطرف غض وغض يجوز يجوز فغض الطرف فغض الطرف فغض الطرف ثلاثة أوجه مثل ما جاز في لم يشد لم, يشدي لم يشد ثلاثة اوجه جاز في هذه ثلاثة اوجه فإن بني على غير السكون نحو قوله تعالى فشد الوثاق أو اتصلت بهنون التوكيد نحو استعدن يا عبد الله للقاء الله فليس فيه إلا ادغام وإن اتصلت بهنون النسوه نحو هندات اشددنا الحبل فليس فيه إلا الفك ثم لغير الحجازيين في نحو لم يشد وشد ثلاث لغات فتح الدال تخفيفا وكسرها على الأصل في التقاء الساكنين والضم اتباعا لحركة العين وفي نحو لم يمل ولم يحن وفر وعض الفتح والكسر ويمتنع الضم لماذا امتنع الضم لعدم ما يتبع عليه ما في ضمه قبله تنبيه ربما جاز الفك في ضرورة أو شذوذ كقوله الحمد لله العلي الأجلالي الواسع الفضل الوهوب المجزلي ما هو الشاهد؟ الأجلالي بدل أن يقول الأجل الحمد لله العلي الأجل ينكسر الوزن فاحتاج إلى الفك للضرورة وكقولهم أليل للسقاء ولحيحت عينه كان حقه أن يقال ألا السقاء لحة عينه لكن قالوا أليل للسقاء ولحيحت عينه فكوه شذوذا فكوا الحرف المضاعف شذوذا مع وجوب مع كونهما ذواجب الإضغام لكن الفك هنا على الشذوذ وإذا أردت أن تعرف ما معنى ألي السقاء وما معنى لحيحة عينه انظر القاموس في آخر الكتاب الذي يبين المفردات الغريبة نكتفي بهذا جاء وقت لذان الظهر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك